صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله أيها الاخوه الكرام أيها المباركون أنتم مدعوون الليلة دعوة بالغة الحفاوة فيها من الشرف والإكرام ما يتقاصر عنه كل شرف يتمناه بشر أنتم مدعوون إلى خير عظيم الداعي فيها ليس ملكا أو عظيما أو عالما أو وجيها لكنها دعوة من نبي الله صلى الله عليه وسلم دعوة لي ولك عبد الله في ليله كهذه يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرة ألا فهل تقبلون دعوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لتكون ليلتكم هذه من المكثرين في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلنا ذاك الرجل الذي لن يتوانى والله والحب قائده ولن يتأخر وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رائده ولن يقصر في خير عظيم كهذه والداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجر العظيم والخير الوفير والنعمة السابغة هناك في طيات الصلوات الإلهية التي تتنزل على أحدكم عشر مرات كلما صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة هذا المجلس هو أحد الدوافع التي تقودنا إلى مزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه في مكان كهذا أيها الكرام هذا المجلس الذي مازلنا زلنا نعرض فيه حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نقلب صفحات كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه من أجل أن نتعلم مزيدا من الحق الواجب له عليه الصلاة والسلام على أمته ونقف على قدر عظيم من مكانته عند ربه جل في علاه الثناء العظيم والمرتبة الشريفة والمكانة العالية تلك المناقب الحميدة التي خص بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جاءت مبثوثة في كتاب الله الكريم في آيات نقرأها في سور ومواضع متعددة كل ذلك كان ولم يزل موضع حديثنا ومجالسنا في كل ليلة من ليالي الجمعة نقلب فيها الصفحات من كتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والقصد من ذلك أن يكون لنا حظ وافر وسهم كبير في هذه الليلة من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم شمسه مذ أشرقت ملء الدنا فر منها الليل واحتار الغروب صل يا رب على من جاءنا ديمة تهمي فتخضر القلوب صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة الكرام في مجلس ليلة الجمعة الماضية استالفنا الحديث في الفصل العاشر وهو آخر فصول الباب الأول من الكتاب وجعله المصنف فيما جاء من الآيات في كراماته عليه الصلاة والسلام وفضائله صلوات الله وسلامه عليه سوى ما تقدم في الفصول التسعة السابقة وجاء إشارة إلى ما حصل في سورة الإسراء وما تقدم في سورة النجم من شأنه عليه الصلاة والسلام إجمالا ثم وقف بين الحديث عند عصمته عند عصمة الله إياه والله يعصمك من الناس وفي ضمن ذلك جاء الحديث عما من الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم من العصمة والحفظ والصيانة والنصرة في مواضع متعددة وبرز ذلك جليا في حادثة الهجرة في مواضع في السيرة النبوية أو جزها المصنف رحمه الله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 وجعل كلمة, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحزبهم لهلكه وخلوصهم, وخلوصهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليهم وقصة صراقة ابن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة نعم هذا إجاز إلى بعض ما تضمنته حادثة الهجرة من نصرة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن حمايته له ومن عصمته من الناس أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك إجازا في قوله ما حدث في قصة الهجرة وما ظهر فيها من الآيات ونزول السكينة عليه وقصة سراقة ابن مالك في قصة الغار وحديث الهجرة هذه جمل فيها ايجاز لمواضع متعددة في حادثة الهجرة تضمنت نصرة الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان الله قد تولى نبيه عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة وهي الحادثة التي اجتمع فيها مكر قريش في اوجه وأعلى مراتب المؤامرة بقتله عليه الصلاة والسلام فحماه الله ونصره وعصمه ثم حفظه حتى بلغ طيبة فتحققت النصرة له هناك صلوات الله وسلامه عليه والقصة في الصحيحين وغيرها مشتمله على مواضع من عجيب رعاية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في قصة الهجرة من رواية ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وابن أخي سراقة بن مالك يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره يعني فرضوا جائزة تساوي دية إنسان وهي مئة من الإبن لمن يأتي بواحد منهما أسيرا أو قتيلة وكل ذلك حفزا وحثا على تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله عنه في قصة الهجرة قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا اسواده بالساحل يعني ظلالا وكانه اثار اقوام يمشون ويتحركون أراها محمدا واصحابه قال سراقه فعرفت انهم هم فقلت له إنهم ليس بهم ولكنك رايت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا واراد سراقه أن يستأثر بالصيد وان يصرف خبر الرجل حتى يتفرد هو بالغنيمة قال ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض يعني بحافة الحم الرمحي وهو رأسه المحدد وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم قال فعثرت بي فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت فعثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره كعادة العرب في جاهليتها تستقسم بالأزلام لتبني أمرها عليه قال فخرج الذي أكره يعني في استقسامه بالأزلام خرج له في توقع إن أنه شيء مكروه يصيبه لكنه مضى لأن الغنيمة كبيرة والجائزة عظيمة قال فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. قال ساخت يدا فرسي في الأرض يعني غاصت حتى بلغنا الركبتين حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا أثر يديها إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء يعني دخان يصعد في السماء ويثور في الهواء قال فاستقسمت بالأزلام ثانية قال فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرف أنه معصوم عليه الصلاة والسلام وأدرك أنه محمي وأدرك أنه لا سبيل إلى الوصول إليه صلوات الله وسلامه عليه هذا سراق يحكي الموقف وقد كان على غير الإسلام قال فعرفت قال فعرفت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الديه وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني يعني ما طلب مني شيئا إلا أن قال أخفي عنا يعني أكتم عنا الخبر قال فسألته أن يكتب لي كتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في طريق الهجرة قوله عليه الصلاة والسلام اخف عنا يعني اكتم عنا الخبر وجاء في البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه في قصة سراقة هذه قال يا نبي الله مرني بما شئت بعد أن أعطاه الأمان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فقف مكانك لا تتركنا أحدا يلحق بنا يقول أنس فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر النهار مسلحة له يعني حارسا له بسلاحه يرد عنه الصيد والتتبع والرصد كل ذلك من الآيات التي أشار إليها المصنف في عصمة الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله رحمه الله في قصة الغار وحديث الهجرة يشير أيضا إلى رواية أبي بكر في الصحيحين وهو يقول رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا تحزن إن الله معنا وفي رواية ما ظنك باثنين الله ثالثهما أن يبلغ الإنسان يا احبه في بحثه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ فم الغار ثم ليس بينه وبين أن يجده ويأخذه ويقبض عليه إلا أن ينزل بيديه أو يرمي ببصره تحت قدميه فمن الذي صرف أولئك؟ ومن الذي حمى نبيه عليه الصلاة والسلام؟ من الذي ملأ صدر نبيه عليه الصلاة والسلام طمأنينة وسكينة وثقة بأن الله عز وجل ناصره ونحن أمام أسباب ونحن بشر وأحدنا إنما يقيس حاله وماله بما يبدو أمامه من أسباب لكن القلوب العظيمة المؤمنة الموصولة بالله تتعامل في دنياها باعتبارات تحسب فيها تماما صلتها بربها وتدرك تماما نصرة الله ومعية الله وولاية الله هذا الأمر تحقق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر على عظيم إيمانه إلا أن الموقف في شدته وهوله وعظيم مصابه فيه من الفزع ما يزلزل القلوب المؤمنة فهذا الذي دعاه إلى أن يقول والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فجاء الجواب الممتلئ سكينة كما قال الله وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في قصة الهجرة يروي أبو بكر رضي الله عنه أنه كان في غير ما موضع يسير والهم يحيط به يمشي والفزع والقلق والتوتر حوله من كل جانب لكنه في جانب ورسول الله عليه الصلاة والسلام في ظل حماية ربه ونصرته وعسمته يعيش شعورا آخر أول ما خرجوا من الغار وسلكوا الطريق أبصر صخرة أبو بكر رضي الله عنه فانطلق يريد ظلها فسوى التراب وقال لنبي الله صلى الله عليه وسلم اضطجع يا رسول الله ثم ذهب أبو بكر يترقب وينظر هل من أحد يرقب يتابع يطارد ثم التمس شربة من لبن وجاء بها الشاهد أي فزع يخرج به المرء هاربا من إنسان يطلبه وعدو يلحق به ثم يأتيه النوم في ظل صخرة إلا أنها السكينة كما سماها الله إلا أنها النصرة والطمأنين التي ملأ الله بها فؤاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تلك مراتب عالية وتلك أعطيات إلهية كريمة فيها الإشارة الواضحة الجلية إلى ما أشار إليه المصنفون رحمه الله من عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه حتى بلغت به ولاية الله تلك المبالغ وعاش عليه الصلاة والسلام حياته في جهاد وكفاح ومضاء وعزيمه يبلغ رساله الله وهو يعيش نصره الله عز وجل له وعصمه الله تعالى اياه من الناس كما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس نعم ومنه قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر أعلمه الله عز وجل بما أعطاه والكوثر حوضه وقيل نهر في الجنة وقيل الخير الكثير وقيل الشفاعة وقيل المعجزات الكثيرة وقيل النبوة وقيل المعرفة في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام قول قول أنس رضي الله عنه بينما رسول الله يقول رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبدر قام يضحك عليه الصلاة والسلام وضحكه فرح بما أعطاه الله في هذه الآيات قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة آنيته عدد النجوم فارتقبوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا النهر الذي وعد الله به نبيكم صلى الله عليه وسلم اما قلنا مرارا يا كرام ان الكرامه له والحفاوة به ورفعه الشان له صلوات الله وسلامه عليه هي رفعه لامته وعطاء لامته وشرف لامته يضحك عليه الصلاه والسلام بعدما ينزل عليه الوحي بصوره الكوثر ويفرح ويستبشر ويرى الصحابه ابتسامته فيسألون رغبة في معرفة السبب وإذا بالفرح العظيم لهذا العطاء الكبير في الكوثر ثم يشدهم تشويقا إليه ليقول نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة فصلوات الله وسلامه على النبي الذي أحب أمته واجتهد في دعوتها وكان رؤوفا رحيما بها صلى الله عليه وآله وسلم فرح بعطاء لأنه سينال أمته فرح بخير لأن الوعد لأمته فرح بعظيم هذا الفضل والكرم الإلهي لأن الذي سيصيب منه هي أمته فاكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذه من الأعطيات في كتاب الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن أعطيناك الكوثر أعطيناك يا محمد الكوثر وقد جاء صريحا في الحديث كما سمعت بأنه النهر وفي صحيح البخاري أيضا قال في قصة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وفي رواية في قصة الإسراء قال جبريل عليه السلام هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك إذن هي خبيئة وبشارة بأمر عظيم يرقبه المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك يوم القيامة ويعد أمته ويمنيها بأن تكون على إثره على طريقه وتمشى على سنته وتسلك دربه عليه الصلاة والسلام حتى تلقاه على الحوض ولن يصل إلى الحوض ولن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك إلا مؤمن به صادق في محبته متبع لسنته صلوات الله وسلامه عليه فمن سلك طريقه وصل إلى المنتهى هناك ومن أخطأ فقد أخطأ ومن ضل فقد ندم هذا الحديث فيه من البشارة التي تبين ما نزل عليه من الوحي في سورة الكوثر انا أعطيناك الكوثر فهل الكوثر هو اسم لهذا النهر؟ هكذا جاء في الحديث وقد فسر أيضا به على ألسنة عدد من الصحابة في الصحيح كعائشة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ومثل هذا لا حاجة إلى العدول فيه عن معنى آخر إلا أنه أيضا ثبت في تفسير الكوثر بعض المعاني التي أشار إليها المصنف آل رحمه الله والكوثر حوضه الحوض هو المصب الذي يجتمع فيه ماء النهر وقد قيل إن الكوثر اسم للنهر وقيل بل هو اسم للحوض ولا فرق كبير قال وقيل نهر في الجنة كما هو مقتضى الحديث عند مسلم والبخاري كما سمعت وقيل الكوثر الخير الكثير هذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير وعن مجاهد وغيرهم من سلف الأمة ومن علمائها ومن العالمين بكتاب الله جل جلاله قال الكوثر الخير الكثير ولأنه الخير الكثير فإنه يدخل فيه النهر العظيم في الجنة ويدخل فيه كل معنى فيه من العطاء خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نصرة وقرآن ووحي وتمكين لأمته وانتشار لدينه وشريعته وكرامة عند الله في الآخرة كل ذلك داخل في هذا المعنى الكبير وقيل الشفاعة يعني الشفاعة العظمى للخلق أجمعين ولا شك أنها من الخير العظيم وقيل المعجزات الكثيرة وقيل النبوة كما ثبت عن عكرمة في التفسير قال هي النبوة والقرآن وقيل المعرفة كل تلك معان يجمعها الخير الكثير ولهذا رجح بعض المفسرين كالإمام الطبري وغيره أن معنى الكوثر الخير الكثير وكوثر على وزن فوعل تأتي من الكثرة بمعنى كل خير فيه كثرة وازدياد فإنه يطلق عليه كوثر ويكون النهر أحد معاني الخير الكثير التي اوتيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله فقال تعالى إن شانئك هو الابتر أي عدوك ومبغضك والابتر الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه يقول الله لنبيه إن شانئك يا محمد الشانئ المبغض الحاقد العدو الخصم إن شانئك يا محمد هو الأبتر الأبتر الحقير الذليل الأبتر مقطوع الذكر الذي لا خير فيه ولا بركة من المقصود في الآية؟ من هو الشانئ المبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل في التفسير أسماء عدة أشهرها أولئك العتاه صناديد قريش الذين ناصبوا نبينا عليه الصلاة والسلام العداء والكيد والمؤامرة والذين كانوا يفعلون هذا بشيء من البجاحة والإسفاف والوقاحة في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على رأس أولئك العاص بن وائل السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ومن أولئك ايضا أبو جهل ومن أولئك عقبة بن أبي معيط ومنهم ايضا كعب بن الأشرف وغيرهم من صناديد قريش ويروى عن كل واحد منهم في السيرة حدث فإن العاص بن وائل كان ممن يقول أيام الدعوة في مكة وقريش تتشاور في أمري الاذى والعناد والتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوه فإنه ما يلبث أن يموت فينقطع ذكره فإنه لا ولد له وقيل إنه لما مات ابنه بمكة ابنه القاسم فقد قالت بعض قريش فيهم أبو جهل وغيره فقالوا هذا القول إنه أبتر يعني مقطوع نسلي ومن انقطع نسله مات ذكره كما هو الشأن المعتاد في حياة الناس فإن الرجل إذا لم يكن له ذرية ولا نسل ولا يتناسل ولا يتعاقب الناس اسمه ولن يكون له امتداد ستطوي التاريخ صفحته ولن يكون له ذكر إلا في حدود أزمان معينة وبقدر ما يكون له من الخير والفضائل والمآثر يمتد ذكره فقال قائلهم مثل هذا وقيل نزلت في كعب بن الأشرف لما قدم مكة بعد الهجرة وهو يناصب العداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام فسئل أيهما اهدى سبيلا أنحن أم محمد فقال بل أنتم اهدى سبيلا فكان في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر مقصود لأولئك المبغضين والآية عامة إن شانئك هو الأبتر فكل شانئ كل مبغض كل حاقد لرسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون هو الأبتر هو المقطوع الذكر هو الخاسئ هو الحقير هو الذليل وتاريخ الإنسانية شاهد منذ زمنه عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فوالله ما ناصب أحد النبينا صلى الله عليه وسلم عداوة ولا حقدا إلا كان مآله الذم والخسران إلا كان مآله الحقارة والهوان إلا كان مآله الطي والنسيان ابدا ما حفظ التاريخ ما حفظ التاريخ اسم رجل أو إنسان ناصب نبينا عليه الصلاة والسلام عداوة وكراهيه وحقدا وبغضاء إلا كان مآله تلك المعاني السافلة وهذا وعد إلهي ونصرة إن شانئك هو الأبدر أعلمتم أي شأن لنبينا عند ربنا أعلمتم مكانة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عند ربه فوق سبع سماوات ينتصر له ربه ويحميه ويعصمه ويتوعد كل معتد متطاول كل مشؤوم حاقد كل كاره مبغض إذا فكر يوما أن يكون خصما لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه إلى مزبلة التاريخ ولا كرامة إلى هامش الإنسانية حيث ترمى الحثالة من جميل قول الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وهو يفسر هذه السورة قال رحمه الله فتوهموا لجهلهم يعني من كان يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه لا ولد له ولا ذكر له وسينقطع خبره وشانه قال فتوهموا لجهلهم انه اذا مات بنوه ينقطع ذكره وحاشى وكلا بل قد ابقى الله ذكره على رؤوس الاشهاد واوجب شرعه على رقاب العباد مستبرا على دوام الاباد الى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم التناد وصدق والله ما زال شأنه عليه الصلاة والسلام وها نحن اليوم بعد ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين سنة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه ما زلنا نشهد المجامع والمحافل والمواضع العظام التي تعيش فيها أمة الإسلام رفعة لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك المآذن على وجه الأرض التي تصدح مع كل فرد اشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الحناجر المؤمنة التي تبح بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسبك مجالس الخير والذكر والشرف التي يجتمع أربابها ينهلون فيها من معين سيرة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أين أبو جهل؟ أين المغيرة؟ أين الوليد؟ أين عقبة؟ أين العاص؟ أين أبو لهب؟ أين أبي بن خلف؟ أين أمية بن خلف؟ أين كعب بن الأشرف؟ والله لو لم نقرأ اخبارهم وشأنهم في مواقفهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما عرفنا حتى اسماءهم. لكنهم كانوا ولا يزالون نكرات ولا يذكر اسمه أحدهم إلا بكل شؤم وحقارة ولؤم وخبث فكان هذا حظهم لما صدق عليهم قول الله إن شانئك هو الابتر ألا فمن كان يرجو السلامة ولو من غير أهل الإيمان فلا يقربن شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأنه والله استجلام لعداوة الله وبغض الله وسخط الله هكذا هو مكانة وقدر وعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية الله له وعصمته اياه ونصرته له من فوق سبع سماوات وقال تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم قيل السبع المثاني الصور الطوال الاول الصور الطوال الأول، والقران العظيم أم القرآن هذا موضع الرابع من كتاب الله ذكره المصنف رحمه الله في المواضع التي تشهد بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله فما موضع الكرامة في الآية الله يقول ولقد آتيناك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هذا وحي نزل فأين شأن الكرامة التي يمكن أن تستنطقها في الآية؟ أين عظيم القدر لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الآية؟ ما الذي تجد فيه؟ تجد فيه الخصوصية بهذا العطاء القرآن كله وحي والله أنزله على نبيه فلماذا هذه الآية؟ تحديدا؟ ولقد آتيناك يعني أعطيناك لكن فيها من الخصوصية باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء والرسل بهذا النوع من الوحي وبهذه الآيات تحديدا من كتاب الله ما السبع المثاني وما القرآن العظيم أقوال عدة يسوقها المصنف رحمه الله هنا تباعا قيل السبع المثاني السور الطوال الأول هذا القول المأثور عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين السبع الطوال السور السبع الطوال الأول في القرآن هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف فما السابعة إن قلت الانفال ليست من الطوال فإذا قلت التوبة لم تكن من السبع الأول فيقولون الأمفال ومعها التوبة حيث لا بسمله بينهما فهي في عداد السورة الواحدة ولقد آتيناك سبعا من المثاني هذه السبع الطوال فسرت على ألسنة عدد من السلف إنها السبع سور الأول في القرآن وهي السبع الطوال مقارنة بأخواتها من سور القرآن فيكون معنى قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني السبع سور الطوال والقرآن العظيم يعني سورة الفاتحة سماها الله قرانا أو أن تكون بمعنى باقي القرآن، فتفسر ها هنا بعض الصور بأنها قوام القرآن وصلبه ومعظم شأنه، ولا عجب القرآن كله عظيم، لكن بعض القرآن فيه من الفضائل والخصائص ما ليس في غيره، فايه الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة السورة الأعظم في كتاب الله، وسورة البقرة سنام القرآن. وسوره الرحمن عروس القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الزلزله تعدل نصف القرآن فبعض القرآن خص بفضل ومكانة ومنزلة وكل القرآن عظيم لكن الآية تشير إلى أن الله عز وجل خص نبيه من العطاء والوحي ما لم يؤته أحد من الأنبياء عليهم السلام ها هنا يورد المصنف بعض اقوال السلف في تفسير معنى السبع المثاني ومعنى القرآن العظيم نعم قيل السبع المثاني السور الطوال قيل السبع المثاني السور, الط... السور الطوال الأول والقرآن العظيم أم القرآن وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره هذا تفسير آخر مأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما والحسن البصري رحمة الله عليه ولقد آتيناك سبعا من المثاني السبع المثاني سورة الفاتحة أم القرآن والقرآن العظيم يعني باقي القرآن فيكون على هذا التفسير اختصاص الفاتحة من بين سور القرآن بالذكر في هذه الآية وجعلها دون باقي القرآن بمنزلة فيها الاختصاص بالذكر نعم وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبصرا وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم واتيناك نبأ القرآن العظيم هذا تفسير ثالث ولقد آتيناك يا محمد القرآن كله والقرآن يوصف بأنه سبع مثاني ما معنى ذلك؟ قال سبع معان عظام وأصول كبار جاءت عليها آيات القرآن الكريم كله قال من ذلك الأمر والنهي والبشارة والنذارة وضرب الأمثال وإعداد النعم كل ذلك يعود إلى معاني القرآن قال والقرآن العظيم يعني وآتيناك نبأ القرآن العظيم هذه اقاويل كما ترى جرت على السنه السلف في تفسير الآية في معنى قوله سبعا من المثاني والقرآن العظيم بقي أن تعلم حفظك الله أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه مثاني وقال هنا سبعا من المثاني المثاني جمع مثنى والمقصود به ما يأتي مرة بعد مرة فمن فسر الفاتحة بأنها هي السبع المثاني قال هي سبع آيات وكونها وصفت بالمثاني لأنها تكرر في كل صلاة وتعاد في كل ركعة فمن ثم سميت مثانية لأنها تثنى أو تثنى مرة بعد مرة في كل ركعات الصلاة والله عز وجل قال في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فوصف القرآن هناك كله بأنه متشابه مثاني ومعنى المثاني هناك الذي يشبه بعضه بعضا ويشبه ثانيه أوله فيكون فيه الأخبار والقصص مكررة معادة لأمور فيها من الإفادة والحكم ما يقف عليه كل من قرأ كتاب الله وهذا معنى صحيح فإن قصة آدم وإبليس مثلا تكررت وقصة موسى عليه السلام مع فرعون تكررت وقصص الأنبياء تكررت وخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وأحواله مع كفار قريش تكررت وشأنه في الغزوات في بدر وأحد والخندق جاءت أيضا في مواضع متكررة فهذا معنى وصف القرآن بالمثال أي بالمعاد معانيه ومقاصده وأغراضه في كثير من السور بما يحقق معنى الإحكام لكتاب الله وعدم التناقض أو الاختلاف فإن بعضه يشهد لبعض بالصدق والإحكام والاتساق الذي لا يكون إلا من لدن حكيم خبير فإذا وصف القرآن كله بأنه مثاني تفهم إذن ما معنى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هذه السبع إما أن تفسر بالسبع السور الطوال بمعنى سبعا من القرآن الموصوف بأنه مثاني أو تقول سبع آيات لا سبع سور فتكون الفاتحة هي المقصودة هذا التفاوت في تفسير الآية ليس تناقضا أو اختلافا لكنه دلالة على أن السبع المثاني المقصود في الآية تحتمل هذا وذاك وقد جاء في تفسيره في الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة السبع المثاني في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال ثم أخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته فهذا نص صريح على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن السبع المثانية التي اوتيها هي سورة الفاتحة وبالتالي فيكون تفسير باقي الأقوال هي نوع من الأقوال التي ربما تأتي متشابهة وأن القرآن كله يوصف بهذا المعنى لكن يبقى الراجح ما أشار إليه الحديث في أن السبع المثاني المقصودة هي قوله صلى الله عليه وسلم في التفسير الحمد لله رب العالمين في الصحيح أيضا عند مسلم بالرواية ابن عباس رضي الله عنهما حتى تفهم ما معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالفاتحة وأنها أعطيها الله يقول آتيناك طيب والله آتاه أيضا سورة البقر وآتاه سورة النحل وآتاه سورة الكهف وآتاه سورة الزلزله والعاديات فلماذا تخص الفاتحة؟ في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا يعني صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال جبريل عليه السلام هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وماذا وخواتيم سوره البقره هذان نوران يا قوم اعطيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته يعني ذلك النور الحديث عند مسلم فمن قرأ من هذه المواضع من سورة الفاتحة وخواتيم البقرة فإنه يتعاطى نورا ثم انظر إلى الحفاوه بل اسمع إلى هذا الاختصاص يقول لم يؤتهما نبي قبلك لتعلم أن شأن سورة الفاتحة أن تكون في الميزان كما قال عليه الصلاة والسلام أعظم سورة في كتاب الله وقد افاض علماؤنا رحمة الله عليهم في بيان أوجه العظمة في سورة الفاتحة وما فيها من عظيم الهدايات وما فيها من عظيم المعاني والمقاصد والأسرار والغايات لما بيعلم به كل مسلم وما هو حري حقيقة بكل مؤمن وهو يقرأها مرارا في كل صلاة بل في كل ركعة بل ارتبطت صحة صلاتنا بقراءتها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلى أي مدى تبلغ الفاتحة شأنها في قلب العباد وأي أمر عظيم خصها الله تعالى بها فكانت في كتابنا نورا كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي بشره به الملك قال أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قبلك هذا المعنى الكبير هو الذي جعل لسورة الفاتحة هذا المعنى العظيم الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال فهي كرامة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف باختصاصه من بين الأنبياء بهذه السورة العظيمة وبهذا الوحي وبهذه الآيات فاستئثاره من بين إخوته الأنبياء دلالة فضل وكرامة عند الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وقيل سميت أم القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة ما معنى تثنى في كل ركعة؟ تعاد وتكرر في كل صلاة سميت الصلاة ركعة في كل ركعة نحن لازلنا نقرأ بالفاتحة وفي الصلاة الواحدة أنت تكررها على الأقل مرتين إن كانت الصلاة بركعتين فإن كانت ثلاثا كررتها ثلاثا أو أربعا فأربعا هذا معنى مثانيه لأنها تثنى أي تكرر وتعاد في كل ركعة وقيل سميت مثانية لأنها نزلت مرتين وهو قول وجيه لبعض أهل العلم قيل نزلت مرة بمكة حين فرضت الصلاة ونزلت مرة أخرى بالمدينة حين تحولت القبلة إلى بيت المقدس وقيل بل سميت مثانية لعظيم ما عليه من الثناء على الله جل في علاه ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي هذا حمد وثناء وتمجيد نحن نقرأ به في كل الصلاة ما أحوجنا والله إلى إحضار القلوب عندها واستشعار هذه المعالي العظيمة ونحن نقرأ هذه العبارات ونستشعر هذا الخطاب الإلهي الجليل حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي هذا شرف حري والله ألا يغيب عنه قلب العبد وعقله وفؤاده ويقرأ هذه الآيات في كل ركعة من الصلاة فسميت الفاتحة بهذا المعنى مثالي، وسميت أم القرآن لانها أصل القرآن، لأنها مفتتح القرآن، لأنها اشتملت على عظيم مقاصد القرآن ومعانيه العظام، فكانت هذه السورة ذوات السبع الآيات عظيمة في الميزان عظيمة. في حياتنا في صلةنا بربنا فخصت بهذا الفضل وصارت من كرامته عليه الصلاة والسلام باختصاصه بها من سائر الأنبياء وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وادخرها له دون سائر الأنبياء نعم وسمعت الحديث الذي أخرجه مسلم قبل قليل وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه أي تتكرر وتعاد فيه كما هو حال كثير من قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة وهذا تفسير لمعنى قوله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فلا تعارض بين وصف القرآن كله بأنه مثاني وبين وصف سورة الفاتحة على وجه الخصوص بأنها مثاني وقد علمت المقصودة نعم وقيل السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة وهذه معان صحيحة وتفسيرها إلى الآية وتفسيرها بمعنى الآية الواردة لا يكون قويا بخصوص وجود الحديث الذي سمعتم في تفسيره عليه الصلاة والسلام والأثر هذا مروي عن الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله في تفسير السبع المثاني بسبع كرامات إلهية الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ من هذه المعاني أسمن الدرجات والمراتب وأعطي منها الحظ الأوفر صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال وما أرسلناك إلا ك وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً للناس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى قل يا أَيُّهَا الناس إِنِّي رسول الله إِلَيْكُمْ جميعا الذي له ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا اله إِلَّا هو يحي ويميت فَآمِنُوا بالله ورسوله النبي الْأُمِّيَّ الذي يؤمن بالله بالله ورسوله النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال الفقيه القاضي رحمه الله فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما هي التي من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية ها عموم الرسالة دون اختصاص قومه العرب بها قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى ما الذكر؟ القرآن لتبين للناس ما قال للعرب ولا قال لقومك لتبين للناس فكان هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام هي الأمانة بالوحي لتبليغها إلى الناس جميعا قال لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وجاء بالآية الأخرى الصريحة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا والآية الثالثة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا يستثنى من هذا جيل ولا أمة ولا شعب كل الناس مشمولون برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه نصوص صريحه دلت عليها الايات إذن هذه من الكرامات التي اختص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام دون باقي الانبياء وصريح ذلك في قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وبقيت رساله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس جميعا الى قيام الساعه فشمل العرب والعجم وشمل أهل الجزيرة وغيرهم وشمل قومه وأمته ومن بعث فيهم ومن وراءهم شمل زمنه وعصره عليه الصلاة والسلام والأزمان والقرون الاتيه بعده إلى يوم القيامة هذا امتداد عجيب ما عرفته بعثة نبي من الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا الامتداد هذا البعد الرسالي في شأنه في دعوته في وحيه الذي بلغ به صلى الله عليه وسلم ينبيك عن عظيم النبي الذي اختصه الله تعالى بهذا الدور وبهذه الرسالة وبهذا الدين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال القاضي عياض فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقال تعالى وما ارسلنا من رسول إلا, بل إلا بلسان قومه ليبين لهم فخصهم بقومهم وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة كما قال عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود لما قال بعثت إلى الأحمر والأسود من روايه أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة إذا هذه خصيصة هذا أمر تميز به محمد عليه الصلاة والسلام عن باقي ما خص به الأنبياء وصارت بعثته عليه الصلاة والسلام على هذا النحو من العموم إذن هي لون من شرف المنزلة ورفعة القدر وعلو المكان هي لون من الكرامة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده هذه الآية أوردها المصنف رحمه الله هنا في أخريات هذا الفصل للدلالة على أنها موضع من المواضع التي فيها كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم تدري ما معنى هذا؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بي من نفسي وأولى بك من نفسك أرأيت؟ ليس أحد أولى بنفسه من نفسه إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أولى منا جميعا بأنفسنا اولى من أحدنا بنفسه هذا صريح قول الآية ما معنى كونه اولى بنا من أنفسنا معناه أن يكون أمره نافذا وحكمه مطاعا وأن يكون له الأمر والنهي مقدما على أنفسنا حتى على أنفسنا معناه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به معناه لا تقدم بين يدي الله ورسوله معناه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا معناه ليس لك شأن عبد الله إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تقول سمعت وأطعت أن يكون قوله مقدما على قوله أن تكون سنته مقدمة على هواك أن يكون أمره مقدما على حظ نفسك. هذا معنى عجيب يا احبه على قدر ما في الآية من الكرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها والله فيها من الشرف لي ولك ما هو جلي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا من الله على أنفسنا اولى من أنفسنا النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم قال القاضي عيام معناه أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده في صحيح البخاري يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن إلا وأنا اولى الناس به إلا وأنا اولى الناس به في الدنيا والآخرة واقراوا ان شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما من مؤمن أنا وأنت والثالث والرابع يقول إلا وأنا اولى الناس به في الدنيا وفي الآخرة أما الآخرة فما يسوق الله عز وجل على يديه لأمته من فتح أبواب الجنان وارتقاء مراتبها والتنعم بنعيمها والشفاعة والخروج من النار والذود عن أمته صلوات الله وسلامه عليه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفي الصحيحين أيضا أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا ومن ترك مالا فلورثته قال ابن عطية هو أولى بهم لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة وصدق والله نفسي ونفسك أمار بسوء لكنه عليه الصلاة والسلام والله ما يريد لنا إلا الخير ولا يقودنا إلى الجنة ليس أولى بي من نفسي إذا هو صلوات الله وسلامه عليه أولى بنا من أنفسنا لأنه أكثر حرصا على أنفسنا من أنفسنا وأكثر حبا للخير لها، فيما تدعون أنفسنا إلى كثير من اللوم والتفريط والتقصير، فإنه لا يدعونا إلا إلى الكمالات صلوات الله وسلامه عليه، ولا يريد لنا إلا النجاة، ولا يحب لنا إلا الفوز بأعلى الدرجات، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، هذه منة إلهية، وكما قلت والله لئن كانت كرامة لرسول الله. عليه الصلاة والسلام أن يكون أمره نافذا وحكمه مطاعا وأن يكون قوله مقدما عند كل أحد حتى على نفسه التي بين جنبيه وهي كرامة لكنها في المقابل شرف والله لكل مؤمن ينتسب إلى هذه الأمة وهو يسمع النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو يسمع أنا أولى ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من نفسه هذا يعطيك معنى كبيرة أنه عليه الصلاة والسلام حيثما وجدت له امرا أو نهيا فثق تماما والله إنه الخير الذي يراد لك وليس من ورائه إلا كل خسارة يقول ابن كثير رحمه الله وهو يعطي معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم فجعله اولى بهم من أنفسهم وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما لا يزال في ظلال الآية ومعانيها جوانب مهمة لعلنا نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة بأمر الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير ويحينا وإياكم على طاعته هذه ليلة يا كرام ابتدأتموها مع مغيب شمسها بعد صلاة المغرب في مجلس كهذا استكثرتم فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فامضوا بقية ليلتكم استكثارا بالصلاة والسلام عليه في أنها المغنم والمربح والخير الكثير واجعلوا نصب أعينكم فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري صلى الله عز وجل عليه وسلم وبارك صلاه وسلاما وبركة تبلغ بنا أعلى الدرجات وترفعنا إلى أعلى المقامات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم إخوتنا المستضعفين في الشام واليمن وفي مصر وفي كل مكان وفلسطين والعراق يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصيرا ومؤيدا وظهيرا نعوذ بك يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار احمي يا رب بلاد الحرمين واحفظها وصنها يا رب من كل سوء ومكر وشر اللهم احفظ جنودنا المرابطين الحارسين على الثغور والحدود أيدهم وسددهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واخلفهم في أهليهم بخير يا حي يا قيوم اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا خذ يا رب بنا واصينا إلى البر والتقوى واملأنا إيمانا وعفة وطهرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على نبيك المختار محمد